بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بساء فكانت هباء منثثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضوعه متكئين عليها متقابلين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 أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إِنَّا لمغرمون بل نحن محرومون أَفَرَأَيْتُمُ الماء الذي تشربون